وانت فضلك ايها الامام الباقر وانت فضلك وانت فضلك يا, يا عرش الله فزلك وانت فضلك غار الجود بينا وانت فضلك وانت فضلك او وصف في اش فضلك وانت فضلك بحر غطى سمواته العلي صلوا او انا اللي علمتنا يا ها هوانا اللي المتنا قاعد اخر المجلس تعلي قدام تعال تقدم هوانا اللي المتنا غيم وهادي يا يا وتهايان وهادي نجم للباقر تنور وهادي ضوى ضوى ضوى ضوى وتنورت كل عيل وطيه صلوى